ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذاتل ي عليهم آياته زادتهم إيماناً زادتهم إيمانه وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون.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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم, أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطم إن به قلوبكم ومن النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشكم نعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ما اللي يطهركم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 ذلك بأنهم شاق الله ورسوله وما يشاق إلا الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا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 ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال الا متحرفا للقتال أَوْ متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاءا حسنا إن الله سميع عليم ذالكم وأن الله مُهِينُ كيد الكافرين.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 يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله ولرسول إذا دعكم لما يحكيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون والتقو فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصصا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ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 يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم, وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم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 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء ألقننا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِن عِندكَ فَأَنطِر عَلَيْنَا حِجَارَةً فَأَنطِر عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَايَةِ وَأَتَّنَبِعْ ثَابِئَ الْأَلِيمِ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا وما كانوا إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوق العذاب بما كن ثم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدو عن سبيل الله فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضٍ فيرقمه جميعاً فَيَرْكُمَهُ جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إياه ته يُخْفَرَ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ صُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ نَتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَحْمِلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ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 ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ تَلْقَايَتُم فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَالِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون ويصدون عن سبيل الله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 إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غفر هؤلاء إدينهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَا إِذْ يَتُوفِى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجْهَهُمْ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد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 فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم, فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 حسبك الله، وإي يريدوا أي يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين.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 يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم كم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئة يغلبوا ألف يغلبوا ألف من الذين كفروا بأنهم بأنهم قوم لا يفقهون.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 قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم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 والذين آمنوا وهاجروا وجهادوا في سبيل الله والذين أوى والذين أوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حق لهم مغفرة ورزق كريم